مِثْلَ مَا كَانُوا فَكُونُوا لِلْأَعَادِي لَا تَلِينُوا عَيْشُهُمْ كَانَ جِهَادًا عَيْشُكُمْ دَوْمَ الرُّكُونُ مِثْلَ مَا كَانُوا عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله ماتوا ما استكانوا لم يهينوا ما استعانوا دينهم دوما مصولوا في سبيل الله ماتوا ما استكانوا لم يهينوا ما استعانوا بكفورك دينهم دوما مصون من رآهم قال جن وهوى المولى جنون وهوى الرحمن قتل وقتال لا سكون من قال جن وهوى المولى جنون و قتل وقتال لا سكون وقتال لا سكون وقتال لا سكون مثل ما كانوا فكونوا للأعادي ذات عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا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 بذل لروح, لروح حبكم لروح صوت حلون حبهم بذل دماء حبكم دمع هتون همهم علاء دين همكم دوما بطون حبهم بذل دماء حبكم دمعا هتونوا همهم على ودين همكم دوما بطون همكم دوما بطون مثل ما كانوا فكونوا للاعداء لا تلينوا عيشهم كان جهادا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 كانا طعانا يومكم دنيا حرون قد علوتم بالدنايا طبعكم والله دون فلهم جنات عدن ولهم عيش أمين قد علوت بالدنايا طبعكم والله دون فلهم جنات عدن ولهمعيش امين ولهمعيش امين كانوا فكونوا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 عيشكم دوما الركونو عيشكم دوما الركونو عيشكم دوما ركونو.